يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجتم من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريدون امْرِ وَالْمَيْثَرِ وَيَصُدُّكُمْ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوَاتِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ وَأَطِعْ اللَّهَ وَأَطِعِ الرَّسُولَ وَاحْذَرْ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَإِذَا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 لا يبلو أنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم قُتِلُوا الصَّيْدُ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذُو يحكم به ذو عدل منكم هديان بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو كفاه طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليدوقا بال أمره عسى الله عن ما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام